الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صلاة والسلام على عبده ورسوله الذي ختم به النبوات وهيمنت رسالته على سائر رسالات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود في السياق المتقدم أمر الله تعالى باتخاذ مقام إبراهيم مصلى أو أخبر بأنه قد اتخذ مصلى أي موطنا للعبادة وذلك يشمل مواضعها في الحرم كله ثم إنه سبحانه خص بالذكر البيت الحرام لكونه هو الذي يتجه إليه أهل القبلة في جميع صلواتهم وهو قبلتهم أحياء وأمواته ويفدون إليه معتمرين وحجاجا من بقاع الأرض خص بيته فقال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي عهدنا إليه عهد إليه بالشيء والصاهبه وفيه معنى الأمر المؤكد وقوله أن طهرا بيتي أي طهراه من جميع الأرجاس والأجناس الحسية والأنجاس الحسية والمعنوية وأعظمها الإشراك بالله وعبادة الأصنام واللغو والرفث والتنازع والخصام والدعوة فيه لغير الله وسائر ما يتنافى مع تكريم البيت وتعظيمه كيف وهو بيت الله وإضافته سبحانه البيت إلى نفسه تبعث على شدة الاهتمام بأمره بتطهيره وفي ذلك تشريف وتكريم له فإن بغض عظيمه وتشريفه وفي تلك الإضافة ما يشد الناس إليه فيحبونه ويقصدونه ولا خصوصية للبيت الحرام في لزوم التطهير بل كل المساجد تشاركه في ذلك فين تطهيرها وتنظيفها وإن كان له عليها مزية قال الله تعالى في بيوتنا ذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أي طهر بيتي لأجل هؤلاء ليقوموا بعبادة الطواف والاعتكاف والركوع والسجود وهذه أنواع من العبادات بعضها خاص بالمسجد الحرام وهو الطواف ولذلك قدمه على غيره فهو عبادة لا تكون في غيره فالطواف لا يكون إلا به طوه بغيره بدعة بل هو كفر وشرك وثنى بالاعتكاف لأنه لا يكون إلا في المساجد وثلث بالركوع والسجود والقيام وقد ذكر في آية سورة الحج وهذه أهم أعمال الصلاة قيل إن المراد بالطائفين الوافدين على البيت الحرام من أهل الآفاق والمراد بالعاكفين من يقيمون بمكة والأول أولى وأضى ثم قال الله تعالى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدَ نَامِنَا وَارْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ هذه منة أخرى من الله على أهل الحرم وهي منقبة لإبراهيم عليه السلام أيضا حيث استجاب الله دعاءه أن يجعل من البقعة التي كان فيها بلد نامنا وأن يرزق أهله المؤمنين من الثمرات فتحقق لذلك البلاد الأمن شرعا وقدرا كما قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف والأنبياء أيها المؤمنون أعلموا الناس بالله وأعرفهم بما يدعى به وبآداب دعائه فإن الأمن أساس لكثير من أسباب الرخاء والعمارة والاستقرار وإقامة العدل والاطمئنان ودعوات الحق والإصلاح لا تنجح في كنف الخوف والاضطراب قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعوا ويظهر أن دعاء إبراهيم عليه السلام هذا أن هذا الدعاء قد حصل عقب تركه زوجه هاجر وابنه إسماعيل في مكة فسأل الله تعالى أن يجعل من تلك البقعة بلدا أي موضعا مأهولا يسكنه الناس وأن يجعله مع ذلك آمنا وأن يرزق أهله من الثمرات حتى يقيموا فيه ويستقروا لأنه كان بلدا غير ذي زرع ولما تم الاستقرار والتوطن به وبنيت به الكعبة عاد فدعا بقوله كما في سورة إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى قوله ربنا ليقيم الصلاة فاجعل فئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أرأيت دعاء إبراهيم عليه السلام وهكذا دعاء سائر الأنبياء ومن دعاء إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ومن دعائه رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من وارفة جنة النعيم ومن دعائه رب هب لي من الصالحين وقوله عليه السلام قول إبراهيم عليه السلام منامن منهم بالله والأهم الأخير خص طلب الثمرات للمؤمنين لحرصه على شيوع الإيمان وانتشاره واضمحلال الكفر وانقراضه هو من كان في موضع مثل مكة وعليما جدوبة أرضها وانعدام الزرع بها ثم شاهد وفود الناس تتوالى عليها والثمرات تجبى إليها وفكر أيقن أنه ليس بالأمر العادي بل هو تدبير الله أمر خلقه فيقع ما يشاء في ملكه مما لا يدخل في الأسباب التي يعرفها الناس وإنما قيد إبراهيم عليه السلام رزق الثمرات بالمؤمنين لأنهم المقصودون بالنعم أما غيرهم فيتمتع بها تبعا وقد يكون استفاد هذا التقييد من إباء الله تعالى عليه أن تكون الإمامة في الظالمين من ذريته كما سبق فاحتاط في دعائه فجاء البيان من الله بقوله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبس المصير ومعناه أن الله تعالى يرزق ذريته ذرية إبراهيم مؤمنهم وكافرهم فإنما يناله الناس من متاع الدنيا لا يرجع إلى إيمان ولا إلى كفر وليست التوسعة على الناس بدليل على محبة الله لهم ولا التضييق عليهم بدليل على خلاف ذلك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 وقال من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وهم فيها لا يبخسون لكن هذا الذي يعطاه الكفار في الدنيا إنما هو متاع قليل ثم يكون مصيرهم إلى النار كما قال كما قال الله تعالى قلتمتعوا فإن مصيركم إلى النار وقال هنا ثم اضره إلى عذاب النار وبيس المصير أي ثم ألجئه إلى عذاب النار بحيث لا يكون له في اصطلائه خيار وقد كان له الاختيار بين الطاعة والمعصية وبين الكفر والإيمان فاضطراره باعتبار آثار أعماله الطالحة التي عملها مختارة فالإقدام على الأعمال من اكتساب الإنسان وآثارها والمجازات عليها مما اختيار له فيه بل هو ملجأ إليه ومضطر مكره عليه ثم قال تعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بعد أن ذكر الله تعالى بعض ما خص به البيت الحرام من الفضائل وما أمر به خليله إبراهيم وابنه إسماعيل من تطهيره وتهيئته ليعبد الله فيه بالصلاة والطواف ذكر هنا من بناه وهو إ والقواعد جمع القاعدة وهي أساس البناء ورفعها يتضمن بناء الجدران القائمة عليها تأمل كيف لم يذكر في البناء غير هذا وهو رفع القواعد لأن الغرض من بناء بيوت الله وعمارتها الحسية ليس مقصودا لذاته بل المقصود هو عمارتها بما وضعت له وقدم الله تعالى ذكر إبراهيم في البناء وفصل بينه وبين ذكر إسماعيل بالمفعول لأن إبراهيم هو المأمور وإسماعيل معين له وقوله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم هذا حالهما وهما يبنيان يبنيان البيت الحرام يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما هذا العمل وغيره إنه هو السميع لدعائهما ولسائر ما يصدر عن مخلوقاته العليم بخلقه وبنواياهم ودخاء نفوسهم ومقاصدهم قال هيب بن الورد وقد قرأ هذه الآية وهو يبكي يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يقبل منك وهذا شأن المؤمنين يعملون الصالحات ومع ذلك يسألون الله تعالى أن يقبل منهم، فلا يغترون بما يعملون، كما قال تعالى عن ملائكته، ولا يشفعون إلا لمن ارتضاوهم من خشيته مشفقون، وقال عن عباده المؤمنين في الآخرة، حكى عنهم قولهم، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وقال عن أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال عن عباده المؤمنين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أما غير المؤمنين من الكفار والمنافقين فإنهم يعملون بالباطل ومع ذلك فهم يتبخترون ويتكبرون ولا يتفطنون لما هم عليه قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى وقوله تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك المراد بالمسلم هنا المستسلم لأمر الله الخاضع لطاعته الذي لا يشرك معه في عبادته أحدا سأل ذلك لنفسه وسأله لذريته سأل إبراهيم وإسماعيل ذلك لنفسهما ولذريتهما لحرصهما على استمرار الخير فيهم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعني من العرب خصوصا ومنهم من غيرهم عموما وقوله تعالى وأرنا مناسكنا أي علمنا مناسكنا أي أعمال الحج الذي أمر به من قبل إذ العبادات لا بد فيها من التوقيف لا بد فيها من الاشتراع فلا تأخذ بالعقل والرأي والقياس وإنما قيل وأرنا وإنما قالا وأرنا لأن الوحي من الله إلى أنبيائه علم يقين ولأن المناسك التي هي أقوال وأفعال ومنها المواضع التي تؤدى فيها الأقوال والأفعال وأما سؤالهما التوبة وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم فليس السائلون من الله التوبة متساوين فيما يتوبون منه فهناك من يتوب من الكبائر ومن يتوب من الصغائر ومن لم يفعل شيئا من ذلك ومع ذلك يشعر بالتقصير في الطاعة والقربة وهناك من يجتهد في الطاعات والقربات ويخشى النقائص والمعايب فهؤلاء كلهم يشتركون في التوبة وسؤالها من الله تعالى فيتوب الله عليهم ويرحمهم إنه هو التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة